وَالضُلِبَ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْ القُريَةِ إِذ ج أَهَ الْمُرسَلون إِذ أَْرسَلْنَا إلَيْهِ مُثْنَْنِ فَكَذَّبُهُماَا فَعَزَّزْنَ بِثَالِثِ فَقُلُ فَقوا إِا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 قُولُوا إِنَّا طَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قُولُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قُلْ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ